الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والخمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار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 المُلْك لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 هذه الصدوع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 قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّادِقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وأمرتني أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا إله أعبد مخلصا له ديني معبودا ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا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 يا عباد فتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشرا لهم البشرا فبشر عبادتي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب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 الله نزل احسن الحديث كتابا متشارا مثاني مثاني تقوى شعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها افمن يتقي بوجهه سوى العذاب يوم القيامه وقيل للطالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قلوبهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون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 انك مييت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اني عامل فسنعلم من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 الله يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ يَكُونُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لِّلَّهِ مَفَازَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 دالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولنا له نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ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 ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله وان كنت لنين الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ فَقُضِيَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين تقيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة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 ناتي حيث نجا فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين